موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتن عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ونعبد أصناها فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا فذلك يقعنون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون آتُم وَأَبَانَ أُخُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إلَّا رَبَّنَا الْعَلَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْطِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحِينِ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربه بني حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثته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 تُخْزَنُ يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ عَمَلٌ وَلَا ذِكْرٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بقلب سَلِيمٍ وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للظالمين وقيل لَعْمَ أينَمَا كُنتم تعبلون ميؤون لله فَكَمْ بَكِيَ مَنْ فِيهَا وَالْغَاوُونَ فَكَمْ بَكِيَ فِيهَا أَهْمٌ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ ابْنِ يَسَعَجْمَعُونَ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ في ضلال مبين تالله تالله اننا في ضلال مبين اتنسوكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم